بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبرهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو رقاء الله فإن أجل الله لآت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 ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطاهماً إلي مرجعكم فَأُنَبِّئُكُمْ بما كنتم تعملون والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعْذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ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 أثقالهم وأثقالا بعث قالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفترعون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذوا الطوفان وهم ظالمون. فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها, وجعلناها ايه للعالمين وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكاً ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فبتغى عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يروا كيف الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قُلْ في فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَى الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يَنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُغْلَبُونَ وَمَا أَنْتُمْ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 أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُطْفَةً وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 لا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القبرة رجزا من السماء لجزم من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بجنة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم وَلَا ولا تعثوا في مُفْسِدِينَ مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فَأَصْبَحُوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم منه مساكنيهم وزين له الشيطان أعمالكم وزين له الشيطان فصدهم على السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا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 أُتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَعَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنكر ولذكر الله اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والالهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون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 اتِ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ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 طَفِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسدين